كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب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 كانو هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذالك بانهم كانت اتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله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 فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أَبْنَاءَ الذين آمَنُوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فمن ينصرنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للعباد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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان لي صرحا لعني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن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 وَإِذْ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون مغنون لكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد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 دار ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا من قَبْلِكَ منهم مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ ومنهم مَنْ لَمْ نقصص عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 نابهه فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون